صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وخفت موازينه فامه وما ادراك ما هي نار حاميه الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين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 ذات لمزه الذي جمع ما له وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا لا ينبذن في الحطمه وما تطلع على الأفداء، إنها عليهم مقصده في عمد ممددة.